وكذا المشتري اذا كان مثلا اشتريت منفى بشرط ان تنهيك على عبدي او على امتي او بشرط ان تعمر سفلي حجاري او تسقي بستاني وكنا ان هذا الشرط باطل يرجع بزياده الثمن لانه باعه رخيصا على ان يسقي ذره او نحو ذلك فبطل الشر احسن الله اليكم ومن باع ما يزرع على انه عشره فبان اكثر او اقل صح البيع والزياده للبائع والنقص عليه ما يزرع يعني باع ارضا على انها عشره اذرى فتبين انها اثنى عشر فالزيادة للبائع أرضاها على أنها عشرة أذرق وتبين أنها ثمانيه فالنقص على البائع يسقط بقدره من الثمن فالزيادة للبائع والنقص عليه كل شيء يذرق لكن إذا كان قماش إذا باع أقماشا على أنه أبيك هذه الكطأة على أنها عشرة امتار وتبين فيها زيادة متر فهل البائع يقول هذا المتر الذي زيد فيها يبقى غير منتفع عنده خذها كلها في هذه الحال له الخيار كذلك ايضا النقص لو قال على ان هذا عشره امتار هذا القماش وجد له تسعه فلن الخيار يقول انا لا اريد الا عشرة لا اريد قطعه وقطعة قطعه النقص الزياده للباعه والنقص عليه سنوى الله إليكم ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذ بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرف وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة اقفزه فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح هكذا لكل الفس يعني للبائع اذا قال انا بيتك على ان الارض عشرة والان اتضح انها اثني عشره فلا ابيع الا بزياده في السماء له الفس المشتري يقول أنا لي الفس لأني لا حاجة لي إلا في عشرة الزياده الزيادة تذهب علي بدون فائدة سواء كانت في الأرض أو في القماش أو ما أشبه دارك فلكل انفس الباء يقول ماذا أفعل بالمسك الذي بقي من هذه الأرض علي ضرر يضيع علي هذا المثل أخذ الأرض كلها أو اتركها كلها أو يقول مثلا ماذا أفعل بهذا المثل من هذا القماش يضيع علي أخذ القطعة كلها أو اتركها كلها المشتري ايضا يقول إذا نقص إذا وجدها ثمانية أو تسعة أنا لا, لا تهيدني ولا تكفيني أنا أريد عشرة كاملة فله أجس لكن لو تبرع البائع بالزيادة قال مثلا هذا المتر في هذه الأرض أنا أتبرع لك به ولا أريد له ثمنه أو هذا المتر الذي هذا القماش انا اسف الرعبه اعطيكه مجانا في هذه الحال يكون البيع صحيحا او يقول المشتري انا اشتري الارض لو نقصت مترا ارضى باخذها بكل الثمن ولو كانت اكل مما انا اريده او اخذ القماش ولو نقص مترا أأخذه بكل الثمن و... ولو أنقصت أسمه أبي جالس فإذا أعطى البائع الزيادة مجانا فالبيع صحيح أو المشتريك أراضيه ولو كان ناقصا أسده بكل الثمن فلا فسر لعدم فوات الغرض يقول وإن كان المبيعونه صبره على أنها عشرة أخذة فبنت أكلها صح البيع لخيار فزيادة للباع والنقص عليه لأدم الضرار الصبرة الكومة من الطعام كانوا يجعلونه أكوام يأتي مثلا بالتمر عيابسا يعني قد جفع ثم يفرش له فراشا على الارض ثم يكون اقواما او كذلك البر ونحوه ومثله ايضا أكوام الخضار أكوام الكره مثلا او الجحش ونحوه تكون أكواما ثم يبيعها فيقول أبيتك هذه الصمرة هذا الكوم على أنه عشرة أصع أو عشرون صائر ثم يتبين أنه أكل أو أكثر الماء الصخير فإذا تبين أنه التسعة أقفز الكفيز المتجر الذي نحو أصاعين, أصاعين ونصف، فإذا تبين أن القدرة أقل من العشرة البيع صحيح، ولكن المستهلك يقول أنا لا أريد إلا عشر. عشرة عشرة عبقرة، أنا اشتريت على أناتين والآن ما كفتني. له الخيار يتذلك للباقي أيضا الخيار أما إذا تراضي ويقول أنا بيتك على أن عشرة أقفز والآن أتبين أن هذا ما هي أنقصت الخمش أسكت عنك خمش الثمن إذا كان الثمن بمئة هي بثمانين هذه الصمرة أو زادت وجدت وجدت مثلا اثنى عشر كفيزا هذه الكفيزان الزائدان للبائع يتمكن من بائعهما على بائع آخر شكر الله لكم وانتع الله بعلمه وانتع بكم الاسلام والمسلمين صلى الله عليه وسلم هذه المصرة دعنا يقول السائل هل لتعظيم علم الدولة تأصير شرعي يجب تعظيمه وإذا أمر الإنسان بأمر يقتضي تعظيم فهل يفعل ذلك يقول الحسن الله إليكم هل لتعظيم علم الدولة تأصيل شرعي يوجب تعظيمه وإذا أمر الإنسان بأمر يقتضي تعظيمه فهل يفعل ذلك يسأل الشيخ شيخ عن علم الدولة هل يشرع تعظيمه هل هو مشروع أنه يعظم العلم إلا <تصفيق> شك أن تعظيم هذا الألم أو نحوه الآلام أنها ليس لها حرمه لأنها جمال النرا التعظيم الذي هو مثلا القيام أن هذا الالم أو الاشاره له أو نحو ذلك. ان هذا الاعلام الا مبرر له لكن من باب انه اشاره يعمل به يعني أنه, انه شيء جعل ألامة لشيء فيعمل به على انه اشاره الى كذا وكذا اشاره الى الوقوف عند كذا كإشارات المرور ما أشبه يعمل بها فأما احترامه تعظيمه هو فرقة مثلا أو عود أو نحو فلا حاجة إلى ذلك بسم عليكم وصائر يقول ما رأي فضيلتكم في هذه السماديق المتاجرة والموجودة في بعض البنوك صندوق الرائد صندوق الأمانة وغيرها نرجو من سماحتكم توضيح ذلك يوجد في الشركات التي هي مستقلة وتعمل صناعة أو سجارة أو عمارة أو زراءة أو كهبة أو نحو ذلك شركات مستقلة لها إنتاجها نرى أنه لا مانع لا مانع من المتأجلها والمساهمة فيها. بالنسبة إلى البنوك التي فتحت هذه الصناديق كما تقول أو الحقائب فالمختار المختار أنها فيها شفرة. البنوك ما غيرت شيئا من سيرها إلا أن يسير. هي تعمل على ما تعمل عليه من قديم أو حديث معاملات آبية شبهة يحيلون الحوالات عبدون قبر والصرف عبدون قبر والفوائد يغطونها لمن أودع عندهم وكذلك يأخذونها ممن اقترض منهم وهذه معاملات ربوية نرى أن المساهمة في البنوك أو في حقائبها أو صناديقها لا تجوز أحسر الله إليه من يقول ما حكم الابتكتاب في أسهم شركة المراعي حيث أصبحنا في حيرا من أمرنا هناك من يجوز ذلك وهناك من يحرم الذي أظهر أنه لا بعث بها ذلك لأنها شركة قديمة أي تعمل من ثمان يعني من عشرين أو ثلاثين سنة وهي تنتج وتعمل وتروج منتجاتها التي هي الألبان ذكروا أنهم بحاجه الى إلى تطويرها وإلى زيادتها وفتحوا باب المساهمة وقالوا هذه السهام التي نأخذها من المواطنين تغنينا عن الاقتراض من المنوك فإذا كان كذلك لا باس لو قدر مثلا أنهم اقترروا فإن ذلك القرر قد يكون يسيرا والزيادة التي يدفعونها للبنك أي تكون يسيرة من نسبة إلى أرضهم أحسن الله إليهم صلى الله عليه حكم البيع والشراء في تداول الأسهم الأجنبية نرى أنه إذا كانت تلك الأسهم أنها تعود إلى المسلمين ولو كانت بلاداً غير بلادنا يعني أسهم في دولة عربية أو دولة إسلامية مسلمين أن لا بأس المساهمة فيها فأما الدول الكافره نظر أنه لا يجوز المساهمه فيها. إن شاء الله ليس شائع يقول ما تكن في المنتهي بالتمليك وما حكمه صدرت فيه ذاته بالتوقف فيه أول ما أحدث عرضت على المشايخ في حياة الشيخ من باز وتوقفوا وعجلوها ثم أخطروا يا اللجنة الدائمة مع فيما بينهم أو هي كبار العلماء ثم أن بعض الكتاب بحث المسألة فأصدرتها فتوى على أنها جائزة لمن وثق بالوثى المحذور يقول انهم مثلا قد يبيعونك السيارة ويفرضون عليك كل شهد الف ألفين ثم قد تسدد عشرين قصفا ويبقى عندك الربع أو الخمس وتتأخر فيأخذون منك السيارة فيهتسبون ما جاءهم كله عجار فستضرر انت المشتري لكن قالوا إذا كنت واثقا أبي أنك تسدد وتدفع الابشار في حينها فلا مانع من ذلك تكون السياره رهنا ولو انها يسمونها اجار صلى <سأل> الله عليه وسلم يقول انا موظف اريد ان افتح محل تجاري باسم احد اقاربي فهل يجوز واذا لم, يجو وإذا لم يجوز ذلك ما هو البديل نرى أنه لا يجوز الفكومة منعت من ذلك قصد الفكومة أن الذي يفتح محل تجار تجاري أو ما أشبه أن لا بد أن يحسن عمله في الوظيفة فقد يتأخر في حضوره قد يخرج متقدما وقد ينشغل في, في مكتبه بالمراجعين وقد يتوصل هاتفيا هاتف الحكومة بأغراضه الشخصية وما أشبه ذلك يتضرر الجهاز الحكومي هكذا أعلل فلعجل ذلك اغلق هذا الباب أنت إذا فتحت مكان تحت مهل تجاري فلاك لا تفتح باسمك ولا تشتغل فيه بل اجعل الذي يشتغل فيه أحد أقاربك أو نهرا ولو كنت أنت الذي مولته بسم الله إليكم يقول يوجد في بعض النسافذ غرفة يرقي فيها الإمام المرضى وقد يبيع ماء أو زيت أو عسلا عما بأن هذا المكان لا يصل فيه الناس إلا الإمام الذي ربنا صلى السن في الراتب فيه فهل يحرم بيعه؟ نرى انه لا بس إذا كان منفصلا مفصلا, مفصلاً عن المسجد فهيصلى فيه مع الجماعة فصلاة أريد وصلاه إيه بيته لا. لكن شيخ بيع فيها بيعه في هذه الغرفة التي في المسجد لا حكم لها لا تجعل مهن المسجد يجوز ان يبيع فيها ويجوز ان ينام فيها ونفذها صلى الله عليه وسلم يقول بعض من يبيعون السواك ربما كانوا داخل سرحة المسجد التي لا يسلم فيها فهل يدخل هذا بالتحريم يدخل اذا كان داخل اسوار المسجد المسجد له اسوار تغلق لها ابواب تغلق فاذا كان داخل السور عد عن الأبواب التي تغلق فلا يجوز تمسينه، أما إذا كان في مكان خارج وأنه مظلل مثلا فلا مانع. إذا كان غرفة الإمام هذه داخل من سدة. فيها، يصلي فيها الجماعة. إذا كان أنها يعني لها مدخل خاص ولا يصل فيها نرى أنه لا مدى من اعتبارها مفاصلة سوى الله عليك يقول قد يتصل أحد المعتكفين على محل التموينات لارسال حاجة لمنزله فهل هذا يدخل في الشراء المنهي عنه علما أنه يدفع الثمن فيما بعد؟ نرى أنه لا بس المتخف أمر بأن يستغله بالعباده وينقطع عن الدنيا وعن أهلها لكن قد يضطر يضطر أهله إلى الاتصال به ويضطل بحاجة فيتصل أبي البقال ونهوه ويأمره بأن يرسل إلى أهله كذا ويؤجل الثمن الى خروجه صلى الله يقول سائل بعض الناس يتقدم الى بنك العقار فاذا طلع اسمه يبيعه على غيره فهل هذا يجوز للبائع والمشتري لا يجوز الأصل أنكما قدمت إلا لأجل أن تعمر مكانا تفتنه وتستقر فيه والأصل أن هذا القرض ليس ملتك فلا يجوز لك أن تبيع هذا القرض لكن في إمكانك أن تبيع الأرض وتوكله على القرض الذي يعمره باسمك تقول وكلتك تعمر أرضي بهذا القرض وإذا عمرته وأكملته بعد ذلك بسنة وسنتين أتنازل لك تتولى أنت وفاء على الأكثر إلى ماذا الله يتبع هذا السؤال بعض الناس يخرج اسمه في البنك العقاري وليس يعني لديه نية للبناء فطبعا تخرج لجنة الكشف عن هل تم بناء أم لم يتم؟ يحول هذا الأمر على مبنى لبيت أخيه أو لاحد أقاربه من أجل أن يأخذ المبلغ ويستفيد منه في اشياء اخرى هذا يجوز ارى انه لا يجوز اذا كنت لست بحاجه الى السكن فلا تتقدم اذا رايت ان اخاك او صديقك بحاجه لك ان تكرره حتى يامر ويقدم ويكمل امارته بنفسه صلى الله عليه وسلم يقول عندنا مسجد في العمل لا يسمى فيه إلا فرض الظهر فقط فهل يأخذ حكم المسجد يأخذ نعم إذا كان محوطا ألا يرسل ولا وليس به عمال وليس به موظفون إنما هو في الصلاة إلى فقط اذا خرجوا أغلق فانه كمسجد أحسر الله إليه مسائل يقول إذا تحدث في المسجد عن أمور الدنيا فهل هذا يجوز؟ لا رأيتهم يتحدثون فعليك أن تنصحهم وتخبرهم أن المكان محترم أن هذا المسجد له حرمته وأن الكلام القوضي أمور الدنيا ينبغي أن تنزه عن المساجد صلى الله عليكم صلى يقول ظهر مؤخرا شركات تقسيط سيارات تعمل على تسديد اقساط الظنوك المستحقة على العميل بعد ذلك يتم إعطاء العميل سيارة بالتقسيط فما حكم ذلك فيها شيئا ما شفى إن كانت أصل إذا لم يترتب على ذلك نظرة ولا منف... منفعة و... لأحد الطرفين دون الآخر إذا لم يترتب على ذلك ما شدف الآخر على الإباحة أحسن الله عليكم صارم يقول لدي مبلغ من المال قبل أن يحول عليه الحول اشتريت به مجموعة من الأسفل كيف أخرج زكاته ومتى تقدر قيمة الأسفل إذا مثلا كان المبلغ عشرة آلاء وقبل أن يحول الحول بشهر اشتريت هذه الأسفن بأشرة آلاء بعدما تم الحول أي بالشهر وإذا هذه الأسفن تساوي خمسة عشر ألفا تبكي خمسة عشر الألف لأنك الآن تأملكها مثال ذلك لو اشتريت به سلع لو كان عندك هذا العشر في صندوقك أو وديئة عند فلان ثم قبل أن يحول الفل اشتريت به مثلا السلحا للبيع اشتريت به أقمشة اشتريت به أواني ثم لما خال الحول وعذا هذه الأقمشة تساوي خمسة عشر ألف تزكيها. صلى الله إليكم هذا السائل يسأل ويقول قد كثرت يا شيخ بيوع التورق وحاجه الناس إليها فما هي شروط بيوع التورق التي يعتبر فيه تورق صحيح وحص فيه العلماء للحاجة وإن كان هناك من العلماء من منع وقال شيخ الاسلام التورط اخيه الربا الاخيه الوتاد الذي تربط فيه الشاه ونهرها يسمى اخيه يعني انه مرجع الربا يقولون ان الانسان اذا اشترى سياره وهو لا يريد استعمالها وإنما يريد أن يبيعها ثم ينتفع بثمنها اشترها بسبعين ألف وبعها بخمسين ألف نقدا فكأنه حصل على خمسين بسبعين ولو أنه باعها على غير اللذين اشتراها منه. أن ذلك شبيه بالربع الخمسين السبعين طيب الواقع من الناس كثرة هذا الأمر وحصل بسببه تراكم الديون على كثير من الغالمين بحيث أنه يحتاج إلى مئة ألف فيأتي إلى المستدين يستدين منه مئة ألف بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين ثم تحل المئة وخمسة ويأتي إليه أو إلى غيره فيستدين مئة وخمسين بمئتين ثم تحل المئتان ويأتي إلى غيره فيأخذ منه سلعا قدر قيمتها مئتين ويشتريها الدينة بثلاثمائة ثم هكذا تتزايد كل سنة إلى أن تصل إلى مبالغ كثيرة فيكون هذا شبيها من ربع. الذي هو إما أن تربي أن تربي هذا هو السبب الذي قالوا إنه لا يجوز هذا التورق وان الإنسان إذا كان بحاجة إما أن يقترب وإما أن يصبر ويتحمل إلى أن يجد لكن يقولون إنه قد يفطر إما أن يضايقه صاحب الدين فلا يجد إلا أن يستجيه فيوحي الدين بالدين أو يكون بحاجة مثلا إلى تكلفة الزواج عائله تكملة البناء فلاجل ذلك رخصوا هي بقدر الحاجة صلى الله عليه يقول هل في العراق جهاد وفي فلسطين فيها, فيها جهاد في العراق جهادا في البلاد التي فيها اهل السنه صبر وجاهد في الموصل وفي الهلوجه ونحوها وكذلك ايضا في فلسطين وفي الافغان وفي قشمير وفي الشيشان وفي الفلبين مجاهدون مجاهدون في سبيل الله الله اعلم بنياتهم ولكن اذا اذا لم يكن متعينا الإنسان الانسان يقتصر على ما هو أم تعيب نسبة إلى الذهاب إلى الجهاب ألا يدر إلا بإذن الوالدين وبإذن الدولة لمنع ذلك فلها مفرحة سأل الله عليكم سألني يقول من قال لآخر زوجني ابنك وهي صغيرة فقال أبو البنت هي لك أم زوجتك إياها أو أي لفء ولو كان بالعاملية فهل يصح هذا الزواج ومن العمل هنا؟ يصح وينعقد ولكن قد يتوقف الى كبرها أي لانها قد لا ترضى لان من شرط الزواج رضى الزوجين فاذا لم توافق أرجع الأمر إليها كذلك ايضا ينبغي ان لا يتساهل بمثل هذا انهم قد يقولون إن ذلك على وجه العبث على وجه المزاح وهذا لا مزاح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا اجده النجد وهزله النجد النكاح والطلاق والعساء نعم ارسل الله اليكم انسان يقول اذا اشتريت سلعه وبقي لي من الدراهم عند البائع وليس لديه صرف فهل في ذلك شيء اذا ذهبت ورجعت لهنا وأخذت الباقي فيما بعد لا يسمى هذا صرفا ذلك لأن الصرف بيع نقل بنقل ففئة الخمسمائة وفئة الريال أو الخمسة كلها نقل واحد فلا مانع من أن يتشتري بخمسمائة ويضطيك مثلا مئة يبقى عنده أربعمائة الى الغد او الى ما بعد الغد ولا يسمى ذلك وليس في ذلك محذوف بخلاف ما اذا صرفتها بدولارات او صرفتها مثلا بريالات قطرية او الدنانير كويتيه فإن هذا هو الذي فيه محذوف لا بد فيه من التقابل قبل التفرق الله عليه وسلم يقول انتشر في الآونة الأخيرة من بعام الناس وضع كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو شيء من الأذكار على الزجاجة الخلفية للسيارة فما حكم فعل ذلك لا مانئ من ذلك ليس في ذلك اتحانة بها انما إنما فيها التنبيه أنك إذا رأيته أمامك تذكرت هذه الكلمة لا مانع من ذلك إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يقول استبدال الاسم من القديم إلى الجديد هل يحتاج إلى عفيقة لا يحتاج الأصل أنه باق على أنه باكن على شخصيته إنما فقط غير اسمه يحدث هذا في الذين يسلمون وهو من النصارى يغيرون أسماءهم إلى أسماء إسلامية فلا يحتاجه لعقيق صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع الامام وأنا لم أكمل قراءة الفاتح هل أكملها أم أركع معه تركع معه إلا أن يركع آية ايه آية وكملها بسرعة ما تدرك وراكع صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم المبلغ المستقطع من الراتب الشهري لمصلحه التقاعد هل تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول أو عند قبضه عندما يتقاعد الموظف ليس في الملكة وليس تحت تصرفة الدولة يتاق بالله وتبكي في حساب خاص أو نحو ذلك وتجمعه مع غيره من أنواع ما تقسمه على الموظفين كلها اما اذا أخذته مثلا طالبت بحقوقك كلها حصلت عليها فانك تزكيها تفرج زكاه سنه واحده ولو انها جلست عشرين سنه صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز بيع الملابس النسائيه يمكن نورة وضنطلون مع العلم أن المجتمع فيه تبرج النساء ولا يعلم البائع هل المرأة تتبرج بتلك الملابس أم لا مع العلم أن الغالبية بين النساء يديهم تبرج أليس أن, أن تنصح الذي يشتري غجل أو لا بس هذه مشفرة هذه الأفتية وليس شرطا أنك تعلم أنهم يتبرجون أو لا يتبرجون الأصل عدم يتبرج سر إليهم سائر يقول انتشر الدفت في الآونة الأخيرة بين الشباب هل في أناشيدة حماسية يقولون إنها جائزة لفتوى بعض أهل العلم هل هذا صحيح كم الملاهي آلات له لا ينبغي سوء سعو فيها الدفوف والطبول وما يسمون بالزير وما يسمون أشبه ذلك ما ينبغي التوسع فيها لكن تستعمل في الأشياء التي غرج فيها الرخصه كليلة الزفاف يستعمل الدفوف وما أشبه وأما استعمالها دائما الطبول وما أشبه فنرى أنها ألا تقول هو يانها أن عليكم نذكر المجلس الرابع إن شاء الله سيكون بعد الفجر غدا إن شاء الله برنامج سؤال على الهاتف بعد الظهر من الغد